بسم الله الرحمن الرحيم على ان نؤعدنا للسافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرا يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينو فَمَا رَبَّنَا يَوْمًا عَظِيمًا قَمْطَرِيرًا سَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَطَّاهُم نَظَرَةً وَسُرُورًا هُوَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّتٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا يصقون فيها كاسا كان ذا جوذا جبيلا فيها تسمى سلم سبيلا هو يقف عليهم الدان مخلد تنعمه وملك كبيرا عليهم سياب صودة خضو واستبرق وحلو أسويهم في الضوء وسقاهم وسقاهم القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا واذكر اسم ربك ففرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وتبهه ليلا طويلا شددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تبكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء one